أبي ضعب بشراق ذرق عمرت جبذن أتذكر حيل لان ذيكس سفلس استنف أتضعب بشراق يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه من منوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مصرورا وأما منوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل الله سعيرا إنه كان في أهله مصرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا أنا بذق لك فغصفا فبكثي دمريرا وإن دطفنك الرشيس غفل جهة ثائف فوست أتحسب أن الأحساب يسهل أذي قرسي مولانيس لأن الفرح يكتوه وريس وإن ذي طفنك ورسيس ذي فيرو على ريس أذي, دي أذي على خطر ذي الدنيس يفرح غري مولانيس ينور ذي التوغير قل يحب فيه اللي زريث فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبون طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون ألا ذقل الشفق السيض ذوين السعرق السوقور مالذي شاق وعفنا لثركفن ذي المحين أي غروقنا ثمنا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يشجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليم ما يلسرني القرآن نثنغر سجيدا أكنذي كفروا خيل نفسه دفن يعرم ربس وينفرا أجدخل القذمر ننسان في الشيث نسلع ثفق الريح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون حجوي ذكين يمنا ذي الصلاح كان خدما غرص رجر وريس القضاء